نسبح لله ما في السماوات وما في الارض في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وله وهو على شيء قدير وهو على كل شيء قدير وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَقَمواتِ وَْأَرضَ بِحَّ وَصَوَكُمْ فَأَحََ سوَكُمْ لَقَمواتِ وَْأَضَحَِّ وَفضَورَكُمْ فَحنَ سوَك يَعْلَمُ م فيِ السَّمواتِ وَالأَرِّ وَيَعلَمُ ماَا تُسَِ وَماَا تُعْلِنون م ماتِ السَّمواتِ وَلِأَضِ وَيَعنمُ ماَا تُثِعونَ وَماَا لَمْ يأْتكُم نَّبَأَُّذينَكَثَومِم قَبلْلُ فَذاقُ وَذَا أَمْرهِم وَلَهُمعَذاابُأَرِيم ألَمْ يأ لِكُمْ كَدَاءُلَذينكَ صَِم ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِدَائِنَاتٍ نَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ادراكم يغوننا ستضر وتولم واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميد دعى الذين كفروا الا ينبعثوا دعى والبلاء وربي لك بعث ثم لتنبأ بِمَا عملتم والبلاء وربي لك بعث ثم لتنبأ بما عملتم وذالك على الله يسير وذالك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلنا فَأَنذِرَ بِاللَّهِ وَتَشْرِيعِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجمع يدمع كل يوم يدمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه اتيه والذل والذل ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ويدخل الجنات تجري من ذلك الفوز العظيم ثالث الثور العظيم